وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْصِرَاتِ مَاءً فُجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاطا يوم يُمْفَخُ في الصور فتَأْتُونَ أفواجا وفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إِنَّ جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابتين فِيهَا أَحْقَابًا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 حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء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 فلا يتكلمون لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا